وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم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 إلا الذين عاهدتم، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين.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 اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم سام كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم دي عهدهم وطعنوا وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهوا قاتلوا قوما كثر أيمانهم وهموا وهم وهم بإخراج الرسل وهم بدؤوا كم أول مرة أتخشونهم فالله أحبط أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم ثقاية الحاجة عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله tidak ada kepada Allah Dan Allah tidak menghantikan orang-orang yang tidak menghantikan orang-orang Yang berharap, berharap, berharap, berharap, berharap oleh Allah أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان يبشرهم ربهم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 الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأهديكم وجوكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال قترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها نها أحب إليكم من الله ورسوله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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وطاقا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنذل الله سكينته على رسوله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 وبعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس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 Dihalau ahbarum warbanum arbab min doni Allahi wa al-Masih bin Maryam, wmaaumiru illa wmaaumiru illa tidak ada tuhan selain Dia, Dia Maha Sempurna dari semua yang disembah. Mereka yang menyembah sesuatu yang lain, mereka yang menginginkan agar Allah terhalang di Allah tidak akan mengabulkan keinginan mereka kecuali mereka yang هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كله المشركون يا كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون، لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.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 إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والعرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم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 زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ليواطئوا عده ما حرم الله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 تَفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إلَّا قَلْتُمْ إلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُنَّ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلَّا قَلِيلٌ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 أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله سكينه عليه واندهه بجنود لم ترونها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى فروخ فاووا وتقالوا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وآفوسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إنكم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن ولكن بعثت عليهم الشقّة وسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَنْ كُلٍّ مَّا ذَنْتَ لَهُمْ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 فِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ فَأْذَن لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ فِي مَسَاجِدَكُمْ ۖ ولو أراد الخروج لعد له عدته ولكن ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 لَقَدْ بَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ عَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم ملحقه بالكافرين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 أنت ربّص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عينه بعذاب من عينه أو بأيدينا فترّبصوا إن معكم مترّبصون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 إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كثالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم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 والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وبن سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.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 Yakhlifun بالله lakum lirudukum Wallahu wa Rasuluhu Ahaq an yuruduhu Wallahu wa Rasuluhu Ahaq an yuruduhu In kanu mؤminin Alam ya'lamu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 تستهزئون لا تعترفوا قد كفّرتم بعد إيمانكم إن عفع طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة فَتَنَّ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشز منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا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 اتتهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء Yae'murun bil ma'roof, yanhawun al munker, yuqimun al salat, yu'atun al zakat, yutiyun Allah wa rasulah. Ulai'ka syarhamhum Allah. Innallah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 فضله لنصدق لنصدق ولنكون من الصالحين فلما أتاه من فضله بخلوا به وتوالوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله بما أخلف الله ما وعده و بما كانوا يكذبون. وجوهم وأن الله علام الغيوم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم.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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقَاعِدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوهُ وَكَرِهُوهُ أَيُّ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْرِ قلنا نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن الله إلى طال منهم فاستأذنوك للخروج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 إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبه بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الْعُصْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ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 Tidaklah atas kelemahan, tidaklah atas penyakit, tidaklah atas mereka yang tidak menemukan apa yang mereka cari, kecuali jika mereka menasihati Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada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 الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنيان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 ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرض عنهم إنهم رجسون ومؤواهم جهنم ومؤواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم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 Wa ajdaru al la ya'lamu hudud mana anzal Allah ala rasulih. Wallahu alimun hakim. Waa min al a'rab miiyatahdu ma yunfiku mazmoo. Wa yatarbucukum al da'air.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 اللهم صلوا على الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأعد لهم جنة تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن حولكم من الأعراب منافقون.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 Kuz min amalim cedaka tu tahirum, wazeckihi bha, wassalli alayhim. Inna salatak sakanul lham, wAllahu sami'ul ilim. Alam yalamu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 لا يزال بنيانهم الذي بنوا في قلوبهم الا ان تبطع قلوبهم والله عليم حكيم ان الله اشترى من المؤمنين فُسَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ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 يعون الساجدون الامرون بالمعروف وناهون عن المنكر وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وادشر المؤمنين ما كان ل... النبي والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Wahai! Apa yang tidak meminta maaf Ibrahim kepada Abihi, kecuali kepada Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi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 السماوات والارض يحي ويميت وما لكم من دون الله من ولا نصير لقد تاب الله على النبيين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم. ثم تاب عليهم إنه بهم رأف الرحيم و على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت و ضاقت عليهم أنفسهم و وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أَمِنَ الْجَأْمِ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَبِعَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرحيم. يا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 Ila kutib lahum bihi amalun salih Inna Allah la yudiru agar al-muhsineen Wala yunfiquun nafqtaan صغيرة ولا kebيرة Wala yakutahun illa إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليانفروا كاففا فلو لا نفر من كل فرقة منهم طاف untuk berhubungan dalam dunia dan untuk berhubungan kepada mereka jika mereka kembali ke mereka jika mereka berhubungan Ya وَالْيَجْدُو فِي كُم غِلْظَهُ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ خُرَّةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُول أَيُّكُم زَادَتْهُ هَذِهِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ 118. Ola yaraon anna hum yufthanun fi kulli عam merta aw marwetain 119. Thum la yatooboon wala hum yathdekaroon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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عن التم عزيز عليهم عن التم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف الرحيم